نحن أمصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق والمعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع. نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن إن في رضا الله نسيت نبتقي دوم الرضا همنا نصر الشريعة نحن إن دوّن برض الله نسير نبتغي دوما الرضا أمنا نصر الشريعة أمنا نصر الشريعة نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريع أو محارم ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن نحن لا نخشى الموت للشهادة سائرون بخطى حث سريعة نحن للدي حصون نحن لا نخشى الموت للشهادة سائرون بخطى حث سريعة بخطى حث سريعة نحن انصار الشريعة ام حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين الفداء نحن أحفاد البراء والمسند ذي المضاء وابن زيد وربيع نحن للدين الفداء نحن أحفاد Oh. Mm -hmm. أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق والمعارك والمكانت الرفيع نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق والمعارك والمكانات الرفيع على الله نحن في الحرب أسود عن حماة نذود وسنمضي في الطليعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود مدّني نذود وسنمضي في الطليعة وسنمضي في الطليعة نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالم والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالم والمكانات الرفيع وسيل الطقات المرجفون مننا ما يكرهون وسنصلهم نقيع وسينلقى الكافرون والطقات المرجفون مننا ما يكرهون وسنصلهم نقيع وسنصلهم نقيع بحنو أنصار الشريعة. ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الوسيع وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد هي تسود شريعة الإسلام في الأرض الواسعة.